شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرق الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن نظم أو شرح نظم العقيدة السفارينية في قول المصنف فصل في الكلام على الإيمان والإمام السفارين رحمه الله عقد هذه المنظومة ونظمها لبيان مسائل العقيدة التي وقع الخلاف فيها بين الأمة منذ القدم وهذه الطريقة سلكها حتى الأئمة المتقدمين من الثلث الصالحين فكتب الإمام الصحاوي رحمه الله عقيدته الطحاوية يبين فيها مذهبه ومعتقده على اعتقاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكتب ابن أبي زيد القيرواني الإمام المالك كتاب الرسالة وجعل مقدمته تقريرا لعقيدة الإمام المالك رحمه الله وكتب ابن سين رحمه الله عقيدته الواسطية وأرسلها إلى أهل واسق وكتب التدمرية وأرسلها إلى أهل تدمر وهكذا هذه الكتب والرسائل التي كان يكتبها الائمه في بيان معتقدهم يتحدثون فيها عن معتقدهم في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة يتحدثون فيها عن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة ولاست ان تحرير المسائل التي وقع فيها الاختلاف في الدين أهم من كل أمر في هذه الحياة أي أمر فيه خلاف شرعي في مسألة من المسائل لا بد للمسلم أن يبحث في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف وأن يصل فيها إلى الحق وأن يبحث في كل مسألة وقع فيها الخلاف عن قول الله وقول رسوله وقول الصحابة سبوان الله تعالى عليهم أجمعين يرد كل هذه المسائل كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل جعل الله تعالى الرد عند التنازع وعند الاختلاف إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا كتابه سبحانه وتعالى باتباع الصحابة فالشابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا المهاجرين والأنصار فأصبحت المرجعية عندنا ثلاثة كتاب وسنة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم وعملهم وتعاملهم مع هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف من جاء بعد ذلك خاصمناه وحاجزناه وارجعناه إلى كتاب الله وسنة رسوله وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف بل السد فيها الخلاف حتى في عصرنا الحاضر وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ومنها اسماء عظيمة القجر في السلف والخلف من زلوا في هذا الباب كتاب الإيمان وباب الإيمان ولهذا كان هذا الباب باب الإيمان من أوائل الأبواب التي عقدها الإمام البخاري في صحيحه بعد أن كتب بدأ بكتاب بدء الوحي عقب بعد ذلك بالكلام على الإيمان مباشرة رحمه الله تعالى قال قصل في الكلام على الإيمان قال إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتف لا لأهل الأثر ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فإنه يسمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا ووكل الله من الكران اثنين حافظين بالأنان فيكتبان كل أفعال الوراء كما أتى في النص من غير امتراء هذه الأبواء الأبيئة التي أراد أن يقرر بها التفالين رحمه الله مبحث الإيمان وعقيدته في باب الإيمان السفارين كغيره من أهل العلم يقرر عقيدته في كل مسألة من المسائل التي وقع في الخلاف بين الثلاث أو بين آآ آآ الأمة قال إيماننا إيماننا هذه الناء الدالة على الفاعلين يقصد بها إيماننا أي أهل السنة والجماعة لأن الأمة تفرق الطوائر وأول ما اتبع هذا الاختلاف في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومنذ ذلك الزمن من زمن الصحابة رضوان الله عليهم نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة وأول من أطلق هذا المصطلح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك اللالكاء والخلال والآجري في كتابه الشريعة وغيرهم ممن ذكروا ونقلوا نقولات عن السلف في أبواب الاعتقاد ثم بأهل السنة والجماعة لأنهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بما كان عليه جماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليه الأجمعين أهل السنة سنة رسول الله والجماعة جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك يميزؤون أنفسهم عن الخوارث ويميزون أنفسهم عن المعتذلة ويميزون أنفسهم عن المرجئ ويميزون أنفسهم عن الرافضة الشيعة ويميزون أنفسهم عن الجهنية هؤلاء كلهم تسمم بأسماء فهؤلاء سموا بأهل السنة والجماعة جيد قال إيماننا الإيمان لغة الأستثيق هذا في أصل لغة العرب ومنه قول إخوة ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليهم جميعا الصلاة والسلام وما أنت لمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت بمؤمن لنا اي بمصدقين قولنا الايمان يطلق ويراد به التصديق لغة ويطلق ويراد به الاقرار لغه وشرعا يطلق الايمان ويراد به الاقرار لغه وشرعا اي أن من معاني الايمان في اللغه الاقرار ومن معاني الايمان في الشرع ايضا الإقرار سيأتي بقية معاني الإيمان في الشرع لكن أردت ونبين هذه النقطة الهامة أن من معاني الإيمان في اللغة وفي الشرع الإقرار وهذا المعنى سنحتاجه في الرج على جميع بعض الطوائف التي ضلت في هذا الباب قال الله عز وجل فآمن له لوط أي أقر له لوط كما فسره جماعة من أهل العلم أقر له لوط بدعوته عليهم جميعا الصلاة والسلام قال ايماننا طول وقصد وعمل ايماننا اي الايمان السرعي ليس الايمان اللغوي هذه المعاني اللغوية لا نحتاجها اذا وجدت المعاني السرعية فان هذا السرع جاء الى اسماء فاستعملها للدلالة على معاني معينة تختلف عن معانيها في أصل لغة العرب كالصلاة في لغة العرب الدعاء جاء السرع فجعل الصلاة هي هذه الأقوال والأفعال المفتحة بالتكبير والمختتمة بالكسلين إذن السرع نقل معنى الصلاة من الدعاء لغة إلى معنى آخر سرعي معنى سرعي والصيام لغة الإمساك تقول العرب خيل صيام أي خيل ممسك عن الجري وممسك عن الصهيم جاء الإسلام فنقل هذا اللفظ الصيام نقله من معناه اللغوي إلى معنا شرعي فأصبح الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب أو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب السمس منية التقرب إلى الله عز وجل الحج في لغة العرب القصر حج كذا أي قصد كذا جاء الشرع فنقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى شرع فأصبح الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناس وكذلك الزكاة لغة النماء والزيادة جاء الشرع فنقل هذا المصطلع وهذا اللفظ نقله إلى معنى شرع فأصبحت الزكاة هو هي مال مخصوص من شخص مخصوص بقدر مخصوص على تعريف الفقهاء للذكار وهكذا الجهاد لغة بدل الجهد أما في الاصطلاح فهو قتال أعداء الله عز وجل بالسيف واللسان والسنان وهكذا الإيمان في لغة العرب التفتيق جاء الشرع فنقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى شرعي قال إيماننا قول وقصد وأمل. ما الدليل؟ من أين جاء هذا التعريف؟ ما الدليل من كتاب الله؟ من سنة رسول الله على أن الإيمان قول وقف وأمل ذكرنا قبل قليلاً أن الصلاة السرع نقلها من معنى اللغوي إلى معنى شرعي وهناك أجل على ذلك والصيام نقلها السرع من معنى اللغوي إلى معنى شرعي وهناك أجل على ذلك كذلك الإيمان نقله السرع من معناه اللغوي الذي هو التصديق إلى معنى السرع الذي هو قول وقصد وعمل كما قال المصنف رحمه الله الدليل أن الله تبارك وتعالى في كتابه سمى القول إيمانا فقال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أجمع المفسرون أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة نزلت هذه الآية حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فقال الصحابة رضوان الله عليهم أو قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس هل ضاعت؟ هل أجرها ذهب؟ أم ماذا حكمه؟ لأن القبلة حوث فأنزل الله فأنزل الله عز وجل وما كان الله لِيُّبيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم إلى بيت المقضي فسمى الله تعالى الإيمان صلاته وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله عجل و جلّ الصلاة إيمان biết وصلاته عمل الصلاة từج involved الله تعالى إيمان فهو منه وسمى النبي صل الله عليه وسلم الطهور شطرا للإيمان كما في صحيح الإيمان المسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر أي نصف الإيمان فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور وجعله جزءا من أجزاء الإيمان وهو الطهور عمل الطهور عمل هو التطهر إما بال канале حاله أو بالانه كلاهما يطلق عليه طهور وأدل من ذلك حديث وفد عبد القيث المتفق عليه يعني من عباسم رضي الله عنهما أن وفد عبد القيث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام وفي رواية وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأسفل الحرم فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبر به من وراءنا فأمرهم بالإيمان بالله وحده وفي رواية قال آمركم بالإيمان بالله وحده آمركم بماذا؟ بالإيمان بالله وحده ثم قال هل سدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال قلنا الله أعلى. قال شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا خمسم من المغنم فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله لا لإله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله إيمانا ولثم إقامة الصلاة إيمانا ولثم إعطاء الخمس من المغنم إيمانا فقول لا إله إلا الله فشهادة لا إله إلا الله قول والصلاة عمل وإعطاء الخمس من الغنائم عمل فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه أركانا للإيمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريفا للإيمان كما سبق معنا في الدرس الماضي أن الإيمان والإسلام كلاهما بمعنى واحد إذا انفرد وإنفرد بخلاف طوائف المفتدعة من من اللامرجئة والجهمية والخوارث يقولون الإسلام غير الإيمان يختلف يقولون الإسلام ليس هو الإيمان لماذا يقولون الإسلام ليس هو الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان في حديث جبريل عرفه بمعرفة القلب وإقرار القلب para ala sada salama al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa في هذا qadari khayrihi wa sharrihi tu'min ay tusaddiq fi hadha al ma'na fi hadha al maqam an tusaddiq ta'iqan biqinan jaziman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi fa lamma sa'alah jibril 'an al islam qala al islam من استطاع إليه سبيلا المرجع والمفتدع يقولون الإيمان ليس هو الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بالأشياء التي هي تصريق القلب ومعرفة القلب وعرف الإسلام بالأشياء التي هي عمل جوال قالوا فهذا دليل على أن هذه الأعمال ليست هي من الإيمان سيظهر أثر هذا التفصيل بعد قليل بشكل أوسع بإذن الله عز وجل في حديث عبد القيس رج على هؤلاء المرجعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الجوارح سمىها إيمانا فقال تجرون ما الإيمان بالله وحده قال الإيمان بالله وحده سهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وأن تؤد خمسا من المغنام وجعل هذه أركانا للإيمان ومعانيا من معاني الإيمان وأجزاء من أجزاء الإيمان قال إيماننا قول وقف وعمل إذن هذه الثلاثة هي تعريف الإيمان شرعا وألمنا أنها تعريف للإيمان شرعا لكتاب الله وسنة رسوله كما ذكرت قبل قليل الأدلة على ذلك الدلة على أن القول من الإيمان وأن العمل من الإيمان وأن القص والتصريق والإقرار هو من أيضا من الإيمان قال مقيم رحمه الله في نونيته واشهد عليهم أن إيمان الوراء قول وفعل ثم عقد جنان واشهد عليهم أي على أهل السنة والجماعة أن إيمان الوراء قول وفعل وفعل ثم عقد الجنان هذه الثلاثة هي أركان الإيمان عند الثلاث الصالحين قول يقول الشيخ الإسلام بن سيمة رحمه الله قول القلب واللسان قول القلب وقول اللسان قول القلب تصديقه وقول اللسان شهادته بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقصد والسلف يعبرون عنها فيقولون ونية والمتاخرون يقولون اعتقاد بالجنان كلها اشياء مترادفة كلها اشياء مترادفة قصد او نية او اعتقاد هذه كلها اسماء لمسمى واحد يقصدون بها تصديق القلب قصد اي ان هذا القلب مفجق بكل ما جاء من عند الله عز وجل مؤمن بكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وعمل قال إيماننا قول وقصد وعمل كل أعمال الإسلام داخلة في الإيمان وجزء من أجزاء الإيمان كما أن جميع الأقوال التي جاء بها الإسلام هي جزء من الإيمان وكما أن جميع الأسعال التي جاء بها الإيمان هي جزء من أجزاء الإيمان. وكما أن جميع النيات الصالحة التي جاء بها الإسلام هي جزء من أجزاء الإيمان. إيماننا قول وقطز وعمل. عمل القلب وعمل الجوارح. هكذا يقول شيخ الإسلام زيما رحمه الله. عمل القلب كالمحبة والرغبة والإنابة والمعنى. والرهبة والخوف والرجاء هذه اعمال قلبية قول القلب تخصيقه عمل القلب القلب يعمل هذا قلب له عمل يعمل القلب لديه حركة داخلية المحبة المحبة اين تكون في القلوب هناك قلب يحد هناك قلب لا يحد هذه المحبة عمل قلبي العمل لا يلزم منه حركة محسوسة لا يلزم من, من العمل حركة إرادية أو حركة ديناميكية أو حركة ميكانيكية لا يلزم من العمل حركة محسوسة يراها الناس وإن كان القلب حقيقة يعمل وينبض رزق ذلك لكن لديه أيضا حركة داخلية التي هي عمل القلب التي هي المحبة والإخلاص لله تبارك وتعالى هناك من يصلي مخلصا وهناك من يصلي رياءا هناك من يصلي حبا لله عز وجل وخوفا من عطاب الله تعالى وهناك من يصلي خوفا من أبيه وهناك من يصلي خوفا من المجتمع هذه أعمال قلبية هذه أعمال قلبية. ان كانت هذه الاعمال القلبية موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فانها تزيد ايمان العبد وان كانت هذه الاعمال القلبية غير موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فانها تنقص ايمان العبد حتى تسخله النار والعياذ بالله كما جاء في صحيح الامام المثلين عن ابو هريرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار الثلاثة طجل مجاهد هذا عمله عمل الجوارع سليم عمل الجوارع سليم ماذا عمل الجوارعه جاهدت في سبيل الله جاهدت فيعرفه الله نئمه فيعرفها فيقول له يا فما أنت فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتل قاتل وقاتل أول قاتل قاتل بجوارحه أم قاتل بماذا بجوارح حملت الشيف ودخلت المعركة وضرب الكفار هذه أعمال أليس كذلك وهذه الأعمال تسمى جهادا قاتل حتى قتل أم لم يقتل حتى قتل جيد هل كانت في سبيل الله قال رب ربي قاتلت في سبيلك حتى قتل جملته الأولى والأخيرة صحيحة قاتلت صحيحة وحتى قتل صحيحة بقية الم... التي في المنتصف ما هي في سبيلك قال الله عز وجل كذب ولكنك قاتلت ليقال جري ليقال جري شجاع قوي قال كذب ولكنك قاتل ما قال الله لكنك لم تقاتل قتبت له القتال قال ولكنك قاتل له جري هذا الرجل ما الذي ضره عمل الجوارح أم عمل القلب عمل القلب عمل قلبه ساسس عمل جوارحه صحيح موافع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله مطلب جاءت به الشريعة لكن عمل قلبه الإخلاص من الأعمال القلبية عمل قلبه كان فاسدا فلم ينفعه عند الله عز وجل الشيئاء قال كذبت ولكنك قاتلت لي وقال جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على ودهش النار ورجل عالم وقارئ للقرآن فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول الله عز وجل له فما عملت فيها فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيقول الله عز وجل كذب ولكنك تعلم ما قال ما تعلم قال تعلمت أثبت له الله تعالى العلم قال ولكنك تعلمت لي قال عالم وقرأت القرآن لي قال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار وردل ممسق فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول الله عز وجل له فما عملت فيها فيقول يا رب ما تركت من باب تحب أن تنفق فيه إلا وأن تقف فيقول الله تعالى له خذب ولكنك تصدقت ليقال جواد ليقال جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار هؤلاء أول من تسعر به من النار والعياذ بالله خذلتهم أعمال قلوبهم ليست أعمال جوارحهم ليست أعمال جوارحه عمل جوارحه كان سليما لكن عمل قلبه كان فاسدا مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاص للدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولله أعبدوا مخلصا له دين ألا لله الدين الخالق إذا لا بد تكون أن يكون عمل القلب موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمل القلب من الإيمان وأن تكون أعمال عزوَّارك أيضا مُوافقةا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن أعمال عزوَارك أيضا من الإيمان صلاة عمل وهو من الإيمان الحج عمل وهو من الإيمان الصوم عمل وهو من الإيمان بِر الوالدين عمل وهو من؟ الإيمان يدخل العبد في الإيمان بالثلاثة معا بالأقوال والأسعال والاعتقادات أو بالنيات هذه الثلاثة كلها تدخل العد في الإيمان كما أن العد لا يصير مؤمنا إلا باستهادتين ولا يصير يكون مؤمنا إلا بإقام الصلاة فكذلك يخرج من الإيمان بكل فعل جعله الله مخرجا من الايمان ويخرج من الايمان بكل قول جعله الله مخرجا من الايمان ويخرج من من الايمان بكل اعتقاد جعله الله مخرجا من الايمان الايمان قول وفقد وامن هذا الايمان عند اهل السنه والجماعه هذا هو الايمان عند السلف الصالحين ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم منهم سفيان ابن عين رحمه الله نقل الإجماع أن الإيمان عند السلف قول وعمل ونية وكذلك الإمام الكافي رحمه الله قال الإيمان عند الصحابة قال أفضل وأجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين أن الإيمان قول وعمل ونية لا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر أجمع الصحابة ومن تبعهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يغني واحد من الثلاثة إلا بالآخر ونقل الإجمع على ذلك أيضا الإمام أبو الزرع الراجل والإمام أبو حاتم ونقل الإجماع أيضا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام بن سينية وتلميذر وابن القيم كلهم نقلوا الإجماع من السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ولي وكلاهما بمعنى واحد لا خلاف بين السلف الصالحين في هذا الأمر أبدا ولهذا ذكر الخلال النافع مولى عبد الله بن عمر قيل له إن أقواما يقولون نحن نقر بالصلاة ولا نصلي ونقر بأن الخمر حرام ونشربها ونقر بأن نكاح الأمهات حرام وننكحهن فقال له نافع لا يفعل ذلك إلا كافر لا يفعل ذلك إلا كافر لما أخبر أقول هؤلاء الذين قالوا نحن مقرون لكننا في أعمالنا مخالفون قال لا يفعل ذلك إلا كافر وفي بعض الألفاظ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 لما نسأت فرقة الخوارج وذكرنا ذلك في الدرس السابق وقاموا يكثرون بالذنوب والمعاصي وبينا في الدرس الماضية كيف الرد عليهم وبينا سباتهم ذكرنا أنه نسأ في مقابل هؤلاء الطائفة طائفة تسمى المرجعة نسأت في مقابل هذه الطائفة طائفة تسمى المرجعة والإمام السفارين رحمه الله عقد هذا الفصل وهذا الباب للرد على المرجعة والبقار رحمه الله عقد أبواب الإيمان في صحيحه للرد على هؤلاء المرجعة والإمام أحمد كتب في ذلك كتابا يرد بها على المرجعة وغيرهم من أهل العلم كتبوا في ذلك كتبا أرادوا أن يردوا بها على المرجعة بل إن الكتب التي ألفت في الرد على الإرجاء من الثلاث أكثر بكثير من الكتب التي أُلفت ترج على الخوائد والسبب أن فتنة الإرجاء أشد وأكبر من فتنة الخوائد قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله ما فتنة أضر على أهل الإسلام من فتنتهم يعني المرجع ما فتنة أضر على أهل الإسلام من فتنتهم يعني المرجئة وقال الشريك ابن عبد الله ابن أبي القاضي قال الشريك ابن عبد الله القاضي لفتنتهم أشدوا وأخبث إلا أن الرافضة قبثاء ولكن المرجئة يكذبون على الله ولكن المرجئة يكذبون على الله وقال وكيع ابن الجراح لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من فتنة الأذارقة تقصد بالأذارقة الخوارب كانوا يسمون في ذلك الزمن بالأذارقة قال لفتنتهم المرجعة أخوف على هذه الأمة من الأذارقة ولهذا السد إنكار السلف رحمه الله تعالى على أهل الإرجاء بكل طوائفهم وفرقهم ولما ذكر الإمام الأسعر أبو الحسن رحمه الله في كتابه النقالات الإسلاميين ذكر فرقة, فرقة الخوارج ذكر منهم إثني عشر فرقة وذكرهم سيخ الإسلامي من ذيمن رحمه الله في كتابه الفتاوى ثم لخص هذه الفرق في ثلاثة لخص هذه الفرقة الإثني عشر فرقة من الخوارف وجمعها في ثلاثة الأولى من فرق الخوارئ المرجئة نخص الفرق المرجئة إلى ثلاثة فرق الأولى الذين يقولون الإيمان هو مجرد تصديق القلب مجرد تصديق القلب ثم من هؤلاء من يجعل عمل القلب داخلا في الإيمان وهم أكثر فرق الخوارج وهم أكثر فرق المرجعة أفضل وهم أكثر فرق المرجعة ومنهم من لا يجعل عمل القلب داخلا في الإيمان وهم الجامية وهو الذي انتصر له الأسعر رحمه الله وظل في ذلك ضلالا بعيدا وهؤلاء الذين جعلوا الإيمان هو مجرة تصديق القلب فقط كفرهم السلف الصالحون وممن كفرهم وكيع ابن الجراح وممن كفرهم الإمام أحمد بن حنبل وكفرهم الإمام البخاري وكفرهم غير واحد من أهل العلم لأن لازم قول هؤلاء لازم قول هؤلاء أن أبا جهل كان مؤمن هم يقولون الإيمان معرفة القلب وتصديقه يقولون الإيمان يعرفون الإيمان يقولون الإيمان هو ما هو معرفة القلب وتصديق القلب نقول لهم على قولكم أبو جهل مؤمن أم ليس بمؤمن ها شهيد كتاب الله وسنه رسوله على على مستك على كفار قريش لأنهم مشركون كذلك الظهر من صفوان او الطائفه الاولى من المرجئه الذين يقولون الايمان هو تصديق القلب ومعرفته فقط قولهم هذا يعني أن ابا جهل وكفار قريش كلهم مؤمنون لان الله تعالى قال ان ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله إذن كفار قريش يعرفون الله أم لا يعرفونه يعرفونه كفار قريش يصدقون بالله أم لا يصدقون به يصدقون هل هم مؤمنون أم كفار لا هم عند المرجعة مؤمنون عند الثلاث الصالحين وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند رب العالمين هم كفار لكن لهم بشارة عند المرجعة أنهم عند المرجعة ليسوا بكفار إبليس كان مصدق أم ليس لمصدق صدق قال ربي فبما أغويتني ربي مقرب ربوبية الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أقسم بعزة من بعزة الله عز وجل إبليس كان مصدق برب العالمين إبليس كان عارفا بالله جل جلاله عارفهم ليسا لعارف يعرف الله تبارك وتعالى بل حتى ترعون وهامان وقارون كانوا في قلوبهم يعرفون الله تعالى قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة الله تعالى تحدث عن ترعون وعن هامان وعن قارون أنهم جحدوا لألسنتهم لكن قلوبهم ها؟ تعرف ذلك مستيقنة لأن الله تعالى هو, ال... هو الذي ينبغي أن يعبد وعده لا شريك له ومع هذه المعرفة ومع هذا التصطيق القلبي الذي عند هؤلاء كلهم سماهم الله تعالى في كتابه كفارا فإبليس كافر وأبو جهل كافر وأبو لهب كافر وقارون كافر وفرعون كافر إذن الإيمان ليس مجرد التصطيق هذا ابن قيم رحمه الله لما رد عليهم في النونية وذكر هذه الطائفة من أهل الإرجاء قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان والناس في الإيمان سيء واحد كالمصر عند تماثل الأسنان فاشأل أبا جهل وشيئته ومن ولاهم ومن عابد الأوسان وسل اليهود وكل أقلف مشرك وكل أقلف مشرك عدد المسيح معظم الصلبان واسأل ثمود وعاد بل قبلهم أعداء نوح الأمة الطوفان واسأل أبا الجن اللعين أتنكر الخلاقة وأم أن كنت ذا نكران واسأل إمام كل مؤطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان هذا هو الإيمان عند غلاتهم من كل جهمي أخي شيطاني يعني قيم يقول له هؤلاء أبشروا لا ما عندكم مشكلة أبدا ليس لديكم أي إشكان أنتم عند الجهمية كامل الإيمان بل عند هؤلاء المرجئة من أصحاب طائفة الأولى اللي هم أصحاب جهم وأتباع الجهم النصفوان يقولون حتى من سجد للصنم وسجد للصليف ولو ألقى المصحف في القادورات والعياب بالله ولو قتل أنبياء الله وستمها ولو فعل ما فعل هو مؤمن مدام يقر ويأترف بأن الله هو المأبود الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة فقط والعياب بالله قال ابن القيم رحمه الله وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تطبح كامل الإيمان وكذلك الإيمان حين تقر فقط مجرد الإقرار عندهم يكفي في أن تكون مؤمنة وكذلك الإيمان حين تقر المعبود تطبح كامل الإيمان فرم المطاحس في الحشوش وخرب البيت العتيقة وجدة العصيان وقت إذا ما استعطى كل موحد وتمشحا بالخص والصلبان وقفت واسم جميع الأنبياء ومن أتوا من عنده جهرا بلا نكران وإذا رأيت حجارة تفسد لها بل خر للأصنان والصلبان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده البارد في الأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذه عنده مجرد ذنوب ومعاصر لكنها ليست كفر إن قتلت نبيا أو سجدت للصنم أو سجدت لحجر أو رميت المصحف في القادورات والعياذ بالله أو في الحمام يقول يقولون الجهمية أو المرجع يقولون هذه أوزاق معاصر لكنها ليست كفر والذهب يقول رحمه الله إذا لم يكن هذا كفر فما هو الكفر إذا لم تكن هذه الأشياء كفر والعياب بالله فما هو الكفرне لأي أمر اي اي اي إذن بعث الله تعالى المرسلين ولأجل ماذا أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الله تعالى الرسل أرسلهم ليعددوا العباد أرسلهم لأن الكفر وقعت الأرض عند ذلك أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين لن يرسل الله المرسلين لمجرد بنوب ومعاصي وإنما أرسل الله عز وجل المرسلين لوجود كفر وشرك في الإيمان لما وقع الكفر والشر أرسل الله تعالى الأنبياء والمرسلين لا يعلم نبي بعث قطط لذنوب هي دون الكفر بل جميع من قصت الله تعالى قصتهم في قرآن ذكر الله تبارك وتعالى أنهم دعوا قومهم إلى إدادة الله وحده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن ولا هم ما بعد إذن الطائف الأولى من الطائف المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ثم قلنا منهم من يدخلوا عمل القلب وهم أكثر فرق المرجئة يدخلون عمل القلب في التصديق ومنهم من لا يدخلوا عمل القلب كالجهم ابن صفوان ووافقه على ذلك من الأساعر الأسعري ابو الحسن الأسعري انتصر لقول الجهم ابن صفوان ومما قال لذلك أيضا بشر المريسي ولهذا كصره الإمام يزيد بن هارون وكان يقول بشر كافر وكان يقول لقلمانه من ألا يقرد منكم فتى يقتلوه ثم مات مقتورا في آخر حياته وكذلك الجعد بن جرهر قتله الخليفة من؟ قال ابن عبد الله القسري وكذلك هارون الرشيد لما بلغه قول بشر قال وددت لو أني رأيته لقتلته قال وددت لو أني رأيته لقتلته وكفره أيضا الإمام أحمد وغيره كفر بسر المريس لأنه كان يقول الإيمان هو مجرد التصليق وكل من قال الإيمان مجرد التصليق حكم السلف عليه بالكفر من حيث الجملة أما من حيث الأعيان فينظر السلف بعد ذلك في الإعيان في انتفاء الموانع وتحقق الشروط كما سيأتي معنا ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا الطائف الثاني من الطائف المرجع. يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط الإيمان هو قول اللسان وهذا قول الكرامية أتباع محمد ابن كرام ولم يسبقه إلى هذا القول أحد ممن سبق وهو من أعجب الأقوال وقد اغتر الكرامية بظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين ومرت أن يقاتل الناس حتى يسهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأنت من شهد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل قال الإيمان هو فقط إقرار للشام وقولهم باطل ومرضوب عليه ويزه من قولهم أن فرعون مؤمن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بني إسرائيل وأنا من المسلمين على قول الكرامية فرعون مؤمن ام كافر على قول الكرامية فرعون مؤمن وعلى قول الكرامية عبد الله بن عوضايب بن سلون مؤمن وعلى قول الكرامية جميع المناسقين مؤمنين ولا يجوز تثميتهم بالمناسقين على قول الكرامية مع ان الله سمjادهم اه الله سمjaهم مؤمنين والله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم شهدوا الشهادة لم يشهد الله لهم بالشهادة وإنما شهد لهم بأنهم شهدوا الشهادة فرق بين الأمرين قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. إذن الله سبارك وتعالى لم يعتبر قول لسانه لأن قول اللسان إذا كان مجردا عن اعتقاد القلب وعمل الجوارح لا ينفع ولا يغني ولو كان يغني لأغنى المنافقين وقد قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا كاف في الرجع على الكرامية الذين يقولون الإيمان هو مجرد قول اللسان بل لا بد مع قول اللسان من اعتقاد القلب ومن عمل الزوالح لا يكوى لهذا الصافع رحمه الله قال لا يغني واحد من هذه الثلاثة يختم لهذا قال الصافع لا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر قول اللسان لا يغني عن اعتقاد القلب واعتقاد القلب وإقرار القلب لا يغني عن عمل الزوالح كما ذكرنا أن موسريكي قريس كانوا مقرين لأن الله تعالى هو الرب ولم ينكروا ربوبية الله أجل وجل ومع ذلك سماهم الله تعالى مستكين ولم يعتبر ذلك منهم إيمانا ولا اعتبر ذلك منهم إسلاما ودعاهم إلى عبادة الله فدل على أن إقرارهم بربوبية الله لا تعتبر سيئة حتى ينضاف إليها العمل والإخلاص عمل القلب وعمل الجوارح يعني هؤلاء المشركون مشرك قريش كانوا بقلوبهم مصدقين أن الله تعالى هو الرب وهذا عند الشيخ لسمي يسمى قول القلب كما تبق معنا قبل قليل لكنهم في أمل الجارع لا يفردون الله بعداده لا يفردون الله عز وجل بعداده شهد أن هذه الطائفة من الكرامية من, من فرق المرجعة قولهم أيضا من أضل الأقوال سبيلا وإن كان قولهم أهوى من قول الجهن بن صفوان لكنه أيضا قول باطل الفرقة الثالثة أو الطائفة الثالثة من طائفة الجهنية مرجئة الفقهاء أو فقهاء المرجئة إلاهما إثمان لمسمى واحد ومن وافقهم كالكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب مرجئة الفقهاء وهذا الاسم أطلقه أول من أطلقه عليهم شيخ الإسلام بن سيمة رحمه الله وذلك لأن أكثر الذين وقعوا في هذا النوع من الإرجاء هم من الفقهاء بل بعضهم من أكابر الفقهاء كأبي حنيفة النعمان وكحمد بن أبي سليمان وكذر ابن عبد الله الهمذاني وكعمر بن ذر الهمذاني وكطلق بن حبيب وجماعات من الفقهاء ممن وقعوا في هذا النوع من الإرجاء وهم الذين يخرجون العمل عن الإيمان يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط. يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب أو اقرار بالقلب وقول باللسان ولا يأتدرون الأعمال من الإيمان لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وهؤلاء فنبين ورد عليهم بإذن الله تعالى في الدرس القادم ردا مفصلا شافيا بإذن الله تعالى وندع ما بقي من وقت للأسئلة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنبقين يقول ما حكم مصافحة المرأة إن كانت عجوزا حتى لو كانت عجوزا لا يجوز مصافحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مصافحة جميع النساء في البيعة مع أن البيعة من أسد المراضع التي تتأكد فيها المصافحة والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من النساء فيهن الكبيرات وفيهن الشابات ففر فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وعامل الجميع معاملتا واحدة وقال إني لا أصافح النساء وقال كما في صحيح البخاري وقالت عيسى رضي الله عنها كما في صحيح البخاري والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إنما بايعهن بالكلام وقال قولي ليحدى كن كقولي لجميع كن فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم برسانة مع أن البيعة من المواقف والمواقف التي تتأكد فيها المفاطحه ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الربوان تحت الشجره على الاخذه بدم عثمان لما اتيع ان عثمان قد قتل داخل مكه بايع الله عليه وسلم اصحابه الله عليه يده وضع بكر يده وضع علي يده فوضع النبي صلى الله يده الاخرى وقال اللهم هذه العثمان فسميت ببيعة الرمان فالمصافحة عند البيعة من أسد لوازمها فلو كانت المصافحة المرأة تجوز في موضع من المواضع لجازت عند البيعة ولو كانت مصافحة المرأة الأجنبية تجوز لأحد لجازت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطهر الناس قلبا فكذلك هل هناك من من أحد أطهر من قلبه؟ لا يوجد لا يتطرق إلى قلبه سك ولا ريزة قال الله عليه وسلم ومع ذلك امتنع عن مصافحة النساء جملة وتفصيلا والناس في ذلك له تبع قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يجب أن نستحب على الأمة التأثير لرسول الله؟ ما حكم التأثير بالرسول واجب ومستحب؟ واجب فإذا فعل فعلا يجب علينا أن نفعل مثله وإذا ترك شيئا على وجه التعبد يجب علينا أن نتركه كما تركه صلى الله عليه وسلم فقد ترك مصافحة النساء أن لا يحللنا له يقول وبح لي معنى قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفيه آيات كثيرة تذكر الإيمان والعمل الواوه هنا ليست باب مغاير Jung al هذا من عطف WQ الخاص على العام العمل الصالح من الإيمام الله تعالى قال نقوم بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كي لهم الرحمن ودَّى ذكر الذين آمنوا وقال وعملوا الصالحات معنا عمل الصالحات من الإيمام أم ليس من الإيمام منه قال أهل العلم ذكر الأعمال ذكر الأعمال من باب عطف الخاص على العام فالإيمان عام والأعمال جزء من الإيمان الإيمان ليس أعمال فقط بل الإيمان أعمال وأقوال واعتقادات وإقرار بالقلب فهنا عطف العام على الخاص للفت الانتباه والاهتمام وهذه من معاني اللغة العربية من عطف الخاص على العام يعطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية هذا الخاص لأن أكثر الناس تضييعهم وتقصيرهم في باب الأقوال أم في باب الأعمال آه. أكثر التقصير في باب الاعتقادات القلبية أم في باب الأعمال التي بالجوارع أكثر الخلل في باب الأعمال ولهذا عطف العمل على الإمام لفتا لأهميته قل ما هي ضوابط أهل السنة والجماعة في إطلاق لفظ المبتدع وبعض الجماعات تطلق هذا اللفظ لمن خالفهم في بعض المسائل كالإيمان والحاكمية وجزاكم الله خيرا الضابط في ذلك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا ذلك قبل قريب ما خالف من هاج الصحابة في في أبواب الدين فهو بدعة كل أمر خالف هاج الصحابة رضوان الله عليهم وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من البدعة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وقال عليكم بسنة وسنة القلاثاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ما هي محدثات الأمور لي كل أمر لم يكن على, على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقول إذا زنى المتزوجة الذي لم يدامعها زوجها ما حكمه هذا على خلاف بين أهل العلم هل إذا أرخيت الستور أخذ مسمى المحصن أم إذا لم ترخص أم لا بد من الجماع ليأخذ مسمى المحصن كالصداق أيضا هل مجرد إرخاء الستور يوجب لها الصداق الصداق أم لا بد من تحقق وقوع الجماع مالك رحمه الله وينقل ذلك عن عمر رضي الله عنه يقول إذا أرخيت الستور وجب لها الصداق وتعامل عند ذلك معاملة المحسنة صابح يقول ما هو الهدي النبوي الأكمل في قراءة الافلام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الصدق في فجر الجمعة هل نقرأهما في كل جمعة ونسجد سجود التلاوة أم نقرأهما أحيانا ونسجد أحيانا ونترق قراءتهما والسجود أحيانا وهل يجوز قراءة جزء من هذه وهذه بيّنوا لنا هذه السجدة روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة كل كان يقرأ كل جمعة في صلاة الصبح بألف لام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان هذا كان أمر مداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس في كل جمعة في صلاة الصبarna كانت هذه السنة التي يداوم عليها كان يقرأب في الركعة الأولى ألف لان مين تنزيل السجة ويستد فيها سجد السلاوة ويقرأ في الركعة الثانية هالأتى على الإنسان حين من الغر هذه السنة يفعلها الإمام والسنة أن يداوم عليها قرائة ألف لان مين تنزيل السج والإنسان في فجر جمعة سنة والمداومة على قراءتها في كل جمعة سنة فإن قرأها في بعض الجمع ولم يقرأها في جمع الأخرى ليس عليه إسم لكنه فوت على نفسه أجر السنة فقط لكنه ليس بآخر يجوز أن يقرأ الإيمان في صلاة الصبر من فجر الجمعة بصور أخرى أو بآيات أخرى لكن السنة والأفضل والأكمل يقرأ بالسجة والإنسان أما يقرأ بجزء من السجة وجزء من الإنسان فهذا ليس بمشروع وليس فيه تحقيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كاملة في الركعة الأولى السجدة كاملة وفي الركعة الثانية السجدة كاملة في الركعة الثانية وإذن نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه